يا دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبين ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريض. السنة والجماعة شر شعيره لي.نتد بحثس دار ثبت سنا عقيدة الشيء جوا لغة تنجي عقيدة علم وجاني عقيدة الشيء جولي.هدي يقولي ثبت سنا السلفان شر شعيره لي.جاء نتذ إشارة بيتين خا أهل السنة والجماعة شرهت كله لي.لغة تجاني مت أهل السنة والجماعة أول شعيره جو.جيجو خا جو نوخين جو وك انا بيت سرا بوكا بوتر كاكارا بوكا هبجوغو نوخ لوغا تجاني ما تجاني عرب ما تجاني في روت حور ما هجت هدا الله نوخ ان السنه نوخ هدينغو هلت ريتل حاج شكي لتت اولا عباده هاول جوجاني هبجوغ السنه هبجو هدينغو عقيده السنه هبجو هلت كي تريد هبجو الجاني هتج تريد الى هول السنه عندنا نتلت سيطير الحديث صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة شوكي أصبغني إسلام جاني لك ابن فله أجرها وهي كريبه لكي أجره وأجر من عمل بها من, من بعده هزده خده راج عرس هوراسوكي أصبغني إسلام جاني لك ابن Hissetti kiri bu gila. Hesta hadu baş arası havur ki Min gayre alyan kusa min ucuğuri hissye, şimdi ki jo hisse una. una şimdi ki askiri una. Vaman senin İslam'ın sünne siye, şu çaresi bu İslam Jani koşa nükhle, hissiği hedingo, muhahdır açığını umusiyet, koşa nükh şu şu acayip نكتشingly أو الإسلام <سؤال> جاني thick ابنو خي هيبغوا نكتي قريب بعدينو أونجا هيت خير رب هونا نكتي ودا عند قريب وصي نخسران هيدب بعدينو تدل <تسؤال> لغة تجاني خاء مات تجاني رب سوناين أو الجشيجون ربغط عريق نوخين أو الجون هنشقارع في الإصطلاح هبا عقيدة المورجاني سنة أو الجشين الهادي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خويلخ جندد جاني أوراق بوق أرنوخ أوراق قادو الأرنوخ وأصحابه استشهد قرء أصحاب زبيج علمًا وإعتقادًا علم وتنجي إعتقادا تنجي إعتقادا أو بجديني عقيدة جاني وبجديني تنجي وقادو الأرن وخاولا راعا تنجي وعم وعامل عملا تنجي وتقريبا تشو اصحاب ذا شي بو هون نيخه اور ادري قرب جوغي هله هب جون هب نوخه سنن اول نوخه هب العقيده المرجانيه نتلتسكي عمل هاي سكول جو <تصفيق> <تصفيق> اوركس اولو صلى الله عليه وسلم فانه من يعش منكم بعدي شتشو فسيرى تيجي هاد بيتي دوقي الخا اختلافا كثيرا عميرة اختلافا ده عندي كنقول عدم الرضو، فعليكم بالسنة نجت أبو قنخ جندير السنة كوزي، وسنة الخلفاء المهديين الرشدين جندير حضور راش أرب خليفة زو نوخي كوزي، هبو دينا شو صديت كوز كل نوخ هبو نتج بيت أرب نوخي هيك هو أوراق السكول وأوراق النقل كلهم اللي بنوخو نتسكوس كل نوخ شيء أول الله عليه وسلم غلط جديد حدود رأى الخليف زل نوخ كي كاينهم شعوراً يغبوا بحق كبنوخ نتسكوس بهو عن قشون قرآن حديث كنا عن كلام تجي شوا لتبات شيء صنوخ أقوله مثل نandi كل جعورو نتسكوس كل اهل السنة والجماعة شاء الله راتنا هلا نوجا هالبيت أرقوقاه اللي نوخ مثل جماعةين أول جو بيج أخاني تدا السنة شجو لغة هالجاني السنة طريق او النوخين أو الجوجو هب استلها حد هاد ب ع كده علم هالجاني هاد سنةين أول جو أو ورقة كله أو ورقة بيكلمه النوخ أو ورقة أو ورقة هذا كله أصحاب زوجي بيكلمه النوخ والجماعة هنشي جماعين أول شيء أول جو عدم ذوق وقاحة صب سلة ثي صب جو, جو. طب قق ابو جناجي شو كانو ادم امرو خطت تسيله له قرر يتاول جو جماعهم القوم الذين اجتمعوا على امر مايله هيو كده جماعه خط ققو بقرر تسيله تسيله العمر لغةً، صوبنا دي، أمات أجاني كنا غو فلود هول جيجي جوات جيجي جيرو كايداو، مثلاً كه، أمات هذه بقشونة، هنتش هاب علم أجاني، هاب، حق إذا علم أجاني، جماعة المسلمين، والسرب برضو جماعة الجهل، وهم صلفوا هذه الأمة هالبوجلة هاب أمة تتصلفها. هذا صلافة شالا ليتمو أنا هاللوجو صلافة ال أوراق السنوخ يكون هذا على، أصحح هذا بيجي هذا خدرو رجع على تابي التابي الناوجي هالوجي هالصلاة فالوجاء، هب جماعة المسلمين هب المواجهة هالهاللوجو بسبب هذا الجماعة جديدة س صلافة وش ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هك هب هذا خدرو على خاكم اسموجاه هذ هاللوجو يكون هذا خدرو على الجيل الذي اجتمع على كتاب والسنه جاددان دي طول القران هل هلو جماعه جاد القران حديثا نقا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا هل كي خوات للحق او رك بكره اختصا او رك سنخ كي كلون او رك سنخ كي كون فضل الشعب ديال هل الظاهره جاني جاني راحكوا جي راهن جي أوراق سناق كل كل شيء وقد أمر الله تعالى عباده، وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين وحثهم على جماعة الله أمر هونيلا مؤمن زبط الع لعز جندجو للمؤمن وحثهم على الجماعة جماعة هذي هيسيز هونيلا والاختلاف شو Soruyorlar, ritik onu, inguru kaçak, kocacanınuğu adi nam bu sırada mı? Bu çandalı Kumil ya, onu bu sırada mı? Ritik onu mu? Niçin var Allah sini her seyda olur mu? Cemaat o, bu çolhize. Allah sibiat Kumil ya, ha bu sırada kim ne gör bu şey Allah'a sahipzedir inin niteyi onu ge. Kim nani he o adi amru ona. Allah'a Allah'a Allah çocuğa Allah sibat kucuğu, nitrik onu go nitel çangijat onu go nit al nit Allah kolu nitel kimden nitijoca Allah nitel kör bakige onar o Allah sasın şinigijoz şular nitrik ve taawan o bak ونهاهم عن الفقة ريت الله يا داس نخت عنينا ريت ناس عني واختلاف خلاف خليفة هاي داس وتناحر رغب أي دع باد يا داس نخت عنينا اللهس أول قرآن بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واتسموا بحبل الله جميعا نجت كويل جندل كارل أول حديث كويل نجتة ولا جميعا كنتم كوكيله ولا تفرقوا نجد بيت كوكيله الله اسالوني كده نجت كان كوكيله حق القرآن حديث كيكون ليكريت مش تنصبوا ازرو كده جقوا جنبي قلت بصوره الارض عدم كيف خرجك قلت اخوك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولا تكونوا نجروك كالذين تفرقوا هذين هذين على مدرسة واختلفوا جندس خليج من بعد ما جاءهم لبيان جندق بيان الحق بجواجك وخذوا الرجول على مدرسة أنجيلة هبوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أو أوراقه الحديث وإن هذه الملة ستفتلق على ثلاثة وسبعين حق أمة تلا بيت لزوجة شقق أنت إلها هاي وسبعون في النار شقق أنت إلها كيبر وفرقة فرقة ملة جوجحة لزوجة شقق أنت إلها هاي بيت لزوجة شقق أنت إلها كيبر جوجحة لزوجة أنا أول أورجس أورجس أمة تلا بيت لزوجة أنت إلها هاي في الجنة تظهرني أجان وهي الجماعة هيبقول جماعة هلا هيبقولها جماعة أجوا أجنات أهلهم توميلا توقع أورجس أقوله سألتم عليكم بالجماعة نجد سكانج وجماعة هتأج هيلا وإياكم فرقة نجد تالد سب بيكافيلة فإن الشيطان مع واحد هالشيطان قلنا له تودش يا سهذا كخ وهو من الاثنين أبعده هيك واسحبريك هول الشيطان Söyleniyor bunlar, adiller o günler "Al جماعة تو كده من شو حق قبضود و تشي هيك جماعه تو كده شق كان رتلقا و ن مليون و ن من حق قران حديث نقه يكل اورق سنخ كوره هم جواد و بونكي شو تشو بونكي هيك جماعه تو شيء هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سلم هل او أورغا سنة كورة عدما وأصحابه أورغا صدق روال الأصحاب الذين يقولون ومن تبعهم هذا نقل التارخ وصالك سبيله يقولون نوخ كورة عدما في الإختقاد عقيدة جانب شيء عقيدة هبجوهوكو دينا خلاص كتاكا دكوارت اسكول جوهو جاق عقيدة ساليما هيتش انا كي يصو الأخير شاقوله نادي عوارجس عقدة بات إيه عوارجس عادين بتشي علم عقدة جني أصحاب ذول عادين هد عقدة علم جني كانجي علم جل خسرة هب عقدة جني بتر عقدة هج كيسها شاقوله نتلقى هب عقدة بوك والقول والعمل عملا سرعبا سنجحا عملا سنجحا والذين استقاموا على اتباع هذا نقد شلل حتى أورجس يكون نقد كل الخاب وجانب الابتداع جديدة بدع بدع نقد شلل عدمه وهم باقون ظاهرون منصرون هل نقد كل الخاب جديد كرباهم إلى يوم القيامة قيامس قوتش لعنو إنجيل هالخاب فاتباعهم الهدى هل هيزدان نأكل كنوجيلة بيت أرمنوخ هل أهل السنة والجماعة نتكتأوا لا عدمنا شيء بيت وخلافهم ضلاد هذي خليطه قوس هالجيو جيلة هنش براخ هني كذا أهل السنة والجماعة هيجور أولى عدمنا نتكتف حاله جيش شالش على الولد وطلع عدمن بيجي جيش نتكتف علمه جاني أن نتكتف إيش هذول ادابوغيش نتي ديت شايكازكي ديزناقتي لتقين هني اولغو وخلافهم ضلال هزي هي زي خليفتي قسلوغين ودشق انتي دجوجي تالابيتش اوناني غوزل اديمبيتشي جاتي تشوجي غوزل ان امال جاتي تشوجي نيشكيخوسكني جقعه اهل من غيرهم من الفرق هي دي راقليتوجي قخ بصفاتي وخصائصي ومييزات so, الصفات التي تحصبتها لكن كل لجلد أن أقول ومنها أنهم أهل الوسط هلو قيل أهلوها وهلطق لشعيب والاحتدال بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والجفاء سواء كان في الباب الأقيدة أمن الأحكام أو السلوك هلو قيلها هلطق بطرق لشعيب سأقول لك إنها الله لذلك اقصد ان يقولوا ليله اقصدوا فري بشريت يقولوا ليله حطوا بك ترو ان اهل العقيده اهل اهل السنه والجماعه سند ترو على ايدك التروه حكمه بحكم احكمت تروه وقني فادي قني على التروه كيف كونوا اني كيف تروه بك وسط بين الفرق الأمة هفي قبة أمة الجانيوجا في قبة ذه وترد بترد أسعدروه إن شاء الله يطلب إذا هيا هنست أبقثيك إن جهوريت وهولجواته تبقى العدو عنده دوجه هواري لينه الطاء كما أن الأمة وسط بين الملل لي نكتب أمة هلقبوجي عديقة تيجي ميلة تزن، وثيالو أراميلة تزن عند يكونه نتال محمد الأمه هلقبوجيلا هدين رجع عدينا هذه أهل السنة والجماعة أول شاعر بجلا تيجي فيك في التلقي على كتاب والسنة. بنرو كيله فعهزه عها بوليد والقن حديث هذا تجب ارمت القران حديث ككل شول هيل هيل ونا تركيز على اوني الفلانصه الى تص فلانر شوالك اوني ابو ده نقل كم رغ غوز حديث هذا قران الايات اوج صح حديث والاهتمام بهما هيدا قال قال للجنبين هيل والتسليم للنصوص اهم هي هي كيف بقران القران حديثه شيء متقفلولوجي هيل وفهمهما هيبيتشجها على مبتدا المنهج السلف هالسلف أصدق عادينا هيبيتشجي بقولي لازم ليس له إمام معظم يأخذ كلامه كله ويدو ويدعو ما خلفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذو هتش إلى خطأ دي إمام جدتراع البسول يصير خليفة حبر طوله أوراق بروني جا ق تيجي yaqa bemeri sadama tici awarak ki alquran hadithagi naqitun tu shaikhin elo to ustazin elo nici shaikh rob elo kodok kunugo awarak su bat kunugo si hejo sharadangi kol jatsin guru jat aj awarak su qul allah su sifata sinut جا قد فتش عدمته ونبغي يروى الله استقرني بجار لوجحت اذا هو فهو أعلم الناس هل يغلى بشم وعدم خلل في احواله او رزق احواله الثالث واقواله او رزق راء بيثالث وافعاله او رزق بشا ذلك فهم أشد الناس حبا للسنة سنه هل يغلى بشم وعدم قطه كده هي السنه بقوله او رزق السنه كل بقوله عدمي له واحرصهم على اتباعها هل يغلى قطه كده جرب كل اذا نقلتني و أكثرهم موالاة لأهلها هب نقلتون عدم الضروب تخيطي هولا لغو هنا روغ البالاقا نتتسى هزو صفاتا ريسنو أهل السنة والجماعة نتتسى كوتاكت فارق تزيزي نتكي هزا نقلتين وتركهم خصومات في الدين هز ديلا دعبات هوليلا دينة جاني هه أهل السنة والجماعة دي أول هز دينة جاني دعبها هولا ومجانبات أهلها هز دعبات هوليه هز دعبات هوليه ريكت هوليهزا وترك في مسائل الحلال والحرام حلال حرام حرام جاني تعبه والله غزر قلنا باچونون حلال مو گون حجه حلالو گو حجه حرامو حرامو گو شگورنا نيتي دا حلم حرام سچي هسه حلالو حرامو نجو قفورتو چي هيجو ديتي حلالهم باچونگو شرعته شرع حلاله و حرام هايسبه وله حرامو هزت عن هو ليخ صادف أن أول شيء قلت أنا أنه الوضع وإعتقادهم إذن اعتقادها بأن طريقة الصلاة هي إزكاء طريقة الصلاة طريقة صلاة فز نخلة أسلم بشعو سلامة بجلة وأعلم بشعو علم رقة ثق بجلة وأحكم بشعو حكمة رقة ثق بجلة رفضهم تأويل hançi balam atide jigi ni çüne çinite de hab janı janira kematxa akide janı emir <gülüyor> emira ta'wil ta'wil ta'wil yadullahina yad su'per <gülüyor> kudra ve herce kur'an'a cani ba'tunu bu sıfat derin avru goz ta'in havlu go ele juat qadni ket secde go hak uat botin go ta'vil ge havun ta'in havlu go derin avru jedi go u bot otki ovru hep ju ahlu sunne ve'l cemaat tedik ta'vil havli le ba'tunu kur'an'a janin la gadina la gadna iman fum ketse kin kordin Allahu alem no credible alasta key qerali mitl salaru wa istislamihim li shar shar atijam mukitulit ma atqdim al ala al aql jdid sa ma qosiba hawli aql wa das mitl quran hadithat asan naql wa chi naql wa Ele bunu nitelik olarak unutuyor. Çocuğum, istemiyorsun, çocuğum bir türlü masa, ciddi koğukladı. Ben bota Allah Allah bir meseleli. Bu hez dendi dalil أو حديث حديثاً بقى رخت والحكم أجب كل ما غز ده عندي بهاي يخوضون وردهم المشابهة المحكم يوجاب محكم إذا نقص عنده هالغز غز هؤلاء يعني ترى دور بقى أنا هجو بهي ذا بهي لابد أنا هجو طول غزه محكم الصالحين عدم الخاف الذين يهدون إلى الحق جالج حق مختلقون ويرشدون يرشدون إلى صراط المستقيم هذج تريدون الحق بثباتهم على الحق وعدم تقلبهم هل حق مختلق شلخة جالج صرص حق مختلس كيف خنريخنا نجيك حق مختلق شلخة جالج نتلوه نجاءه بعد شنو عليك بعدو جينو رونا نكيرونا ترى إما قط ألمات شلخة دوله كيرني خننا نجيك Awara kas ashabu ya undina WhatsApp goli dikamata jidid Quran raka shuli awara kas Abdullah ibn Huzayfa aw ashabu ana twitchweet ana Byzantine imperatoras aq wit nguru ragul goplenat kolav Byzantine imperatoras aq goli kod gsuragi kolat din on Allah on Çağınla kustat asu vok ha vabullah ibn Huzafa kuat konuşola haga ateleda basulami abdin Haleb dinligin dinin aukat. Kado kustat asu oru <gülüyor> atsok iyi var ya kule haddet ka giriye. Gönderiye ku kado ha la akulun kudur vok evciysu. Kado vok himpezi de hale. Hem artık hep olur kustat basidigi istos kristan kristan adu. Din ha basidigi ne olur cikigi kuat olur. Kado Vos da koltuğunu koltuğunu tercih etti. Kola, kim konyu gol ödülü giydi? An, hadi vos alçın gibi dostlar. Bizantyenski imparator dostlar. Hangi ödülü giyle? Vos alçın diye kocil hev. Vosuk vahşermet. A vosa, şaymon öder. Vos istediği dost kilsen az değil. Vallahi ilgi hiç il. Jigigi kocuğu. Şaydi tamam ödülü ara. Jindir bot in anila. Jindir bot vakt o reslik uça. Hep ruh baki diye bağajını giriyor. Bah, vov. Vos ashabsız Jat ajenderi gül rul hadi geç hangi ada dinersi oldu? Halacada koyat aru hangi ada diner cihanı? Nitelikte bot etla kahin sizi de gülü dinersi oldu? Ab diner oluyor. Nitelikte kama nağıgın nitelik baş konuğa din. Hani onu koyu ciddetler biyalgi ödüyor. Hani nitelik kama nağıgın baş konuğa nitelik kitcunu iskova. Çoğunuz hatta bi çoğunuz niki kilayş nitelikte bak konaklanıyor. So zaweiyat tam baş konuğun nitelik nitelik so zaweiyat haliç onunca nitelik seriyor. Az habzat هلا على أمور الأقيدة هل أدري يقولون لأقيدة في الإيش هتجاني؟ لو نروى أقيدة أهل السن بج أن نخك إن أقى حفجوات أدري يقولش وجمع بين العلم والعبادة هذو علم ودين كل بؤني و وبين توكل على الله وأخذ الأسبابي الله هست توكلتهم أسبابا جي رسولنا هنشرقو أذوقش Kaldı burada böyle açan gibi olur. Allah'ta vakıf gitmeli. Allah'ta niteş her adde hizunu geçer. Şimdi sundum bu da bir mesele cemii. Ve hüb ve bük دكتوج وبين الرحمة والدين للمؤمنين هذا مميز بذوته عداوة الشيء رحمة بونا يقول حجي على الكافرين شقوق حفظة كتكة سين باكنل وعدم مع الاختلاف الزمني والمكان هل خلاف القشين جتخلاف كوارقه زمان ختمنا بدخل ختمنا جيش شين خلاف هؤلاء عدمه وجيله آسف السنه والجماعة لا يتسمون بغير الإسلام والسنه والجماعه هي جديد بتصريج قلنا السنه واو الاسلام درس بقره دونا في مساحه وقات صراغي ثوقه طبقه طبقه فارتياط ونون جاو فيل فارتياط جاو فيل حد صايت قدين صراغي قلنا الودا الاسلام درس ان بوين هيج تصراغي اهل السنه والجماعه إسلام على نشر العقيده الصحيحة وججربة كل الخ بترى عقيدة ودين القويب ودينغها وتعلمهم الن عدم عدمد ماز جخاء هل الج تريد إذااياء لهم هذه نصحة هول هذا وتمام بأمورهم إش تك تك ب ق الناس الصبرة على اقوالهم هل يقولك تعدموا بالشج وصبروا يقولك اراي ابلوه ازيدي ونلبوا ترجوا خطا صبر صبر من قبل يقول له الجد يسالوا لا عز التكده شر دي اوله صبر حول يقولك اعدموا بالشج وصبروا يقول ودعوتهم يقول الاحتقاد من جانبها ودعوتهم دعوه حسهم على جماعه هذو الججارب كيخرج جماعة هيا سوا وألفتي تأخذ هيا بيوه. هذ جماعة ح ح قوم الججارب كلها جماعة بقى هم جانجي إليها جانجي وحث الناس عليها عدم الهجنة هسيز هيا سوا ونابذهم للاختلاف هذ جت والفرقة في لطلقي جت هول هذا. و وتحذير الناس منها عدم ازديسه كيف يقول الازدسه كيف شوف يقعد جوجه دي قال قلت لك ايش هيك ده صحين يقلي قول عدم ازدي ان الله عز وجل عصمهم عصمهم من تكفير بعضهم بضع الله سحلش ونيلت شطص كفور هذو ده جقن قلت لك روس دي لوك الحجج ايش عدم كفور هولهم الى هذ اهم شو كفور كيل جقد كفور شي Aslan hacı kafur çiast kafur çin abiz kafurin ast aslan kafur çiugu. Mustahe Dost وغص اشين اولي تيتص وعلمتو هذول بيتصهرن اول و الشيخ حاول يقوله اني مشرك اني كتصى امني تيتص وسي حكم قدليش قدولا تيتص حجه جييسقولا و شي كافر هايس قال اني ادسكي هابيسكاني دي نيتيتص وسي بسرماتشول ثم هم يحكمون على غيرهم بالعلم وعدله هذا حكم هؤلاء الالهه تجيد اخا علمهم وتجيد عدوى صح علم وتسنجه هؤلاء الالهه عدوا بيعوا الالهه محبه بعضهم لبعض تصادر تخينت بوجد وترحم بعضهم على بعض تصد غروح الالهه وتعاونهم فيما بينهم تصد بوجل كبر بق الالهه وسد بعدهم لنقص بعد شوكي مسخن بونني هيسي هيز ايز حول اني بذر في ساعه تشوجر سو تمايشه تقلوك ابوت روجت لوقه العنكبوت ايلوقني هيس حول انينا هيشي خد بوت لا يوالون ولا يوالونا ولا يعادونا الا على دين في <Luana> أنتش نتكلم برضه فهم أحسن الناس أخلاقا هلو أنا أخلاق أخلاق أخلاق اللي خاف بيش عدم ذل الحكا أخلاق ذرقت بيش شو نتكلم هلا عضق هذي بقوليهم نجوجوا بيش شن جاء على أهل السنة والجماعة لازم سبوا سيدي كن أخلاقك شعائر أذرو أرلي جاء نتكلم على أهل السنة والجماعة لازم children, theictus of Allah, were sent to Adobe, and the Creator read Avaniyya, into it and there will be unfairly left to pass, psycho outlook against his birth to others. This gives us his livelihoods of Allah and its Elternab, wrap up his work ofえっ is our own goal that we find God as و أبعدهم نظارة أهلو أن دلنا كانت عدم عداما جي خروجا زورجي باكي دالنويتني عداما رؤو أن الله وصفة القول في مفهوم الأهل السنة والجماعة أسبي شرقاء صفات هورا أهل السنة والجماعة همج بتوني تتر أنها فرقة التي وعدها النبي صلى الله عليه وسلم هبوغي لها فرقة أوارغة سبخوتها بورة فرقة هبوجيل القوقة أوراق السجدين قوت إحبورا بالنجاة من بين الفرق بهبوجيل في القبده والقصة أوراق السجدين قوت إحبورا برهن بوجي القوقة جل خصص لذوجي القوقة أهل السنة والجماعة والموافقة ما جاء به من الاعتقاد والعبادة والهادي والسلوك والإخلاص وملزمة الجماعة المسلمين هل بج على الجوع جديدة هبنوخها الكل هب جماعة هاسج هول هالشاعروه هالأ أوارد ساج جديدة قط هبورا جل بهن نوج كامس وش إذا عنوخ نوج كقاعة هل شاعروه بيل هالقاعة هاكينانة القاعة بق قاعة جل بيشنقو بيل هنبوج أوارد ساج جديدة هور وبهذا لا يخرج تعريف أهل السنة والجماعة تعريف النتبتة أهل السنة والجماعة أو لا سبيت سبيت الجخة الراقم كبارا عن تعريف السلف سلف أو النتبتة لجيت سيسدرس ده غض غضو تعريف هذا راقم كبار الغض شال تعريته النتبتة غض عدين شعرو هذا شقول الغض إيلو جو شقول أوراق الصن صنات كي كله أوراق الصنخ كل شيء غضرو جو سلف شال أصحاب مثل الثلاثة أورغة صنوخ كتش عادي هو أهل السنة والجماعة وليه. صلفة أهل رؤنا لأصحاب الزبيقية تابعنا إذن هل رؤنا هل إجازت رقم كبالخاء كله كل أواقف الم... فيقرجوا من أهنش بالله هل رؤنا إذن فصلفة هم أهل السنة همت الصلفة هل رؤنا أهل السنة الذين عناهم نبيه صلى الله عليه وسلم أورغة سجدية إشارة هبرخة وأهل السنة هم صلف الصالح ها أهل السنة أبوجيل الصالح ومن صار على ن نهجه هذو المختار الكره البخار وهذا هو المعنى الأخص هابوجيل خاص معنا خل نكت به كذارة نكتها أبوبي ترشين جو هابوجيل أهل السنة والجماعة وزو خاص بس نكتة وزد كور وزد الصفات الخ خاص لأهل السنة والجماعة، فيخرج من هذا المعنى هم معنادس أن كتبتها العجالة زقاط إراق كل كل توائف المبتدع بجدية سبيدعها ولق قابي وأهل الأهواء هوا قلتني عرموا كل كالخوارج خوارج عدم، هاي بقول خوارج مودنة وتصار سققاء جقصر الققاء بعقيدة جني قصر الققاء وها، والجحمية هالجو والقدارية والمرجئة والراف رافبة هل كنا في قوابره نتخوس على هل نتت أهل السنة والجماعة أو القواد الجنب جاب كلار القادة من أهل البدعة تجده يلخا بدعة أهوتة جدا بدعة ولها من مسلكهم مسلكهم جدته نفخ هذا كرة كل بدها هؤلاء عدم أن نح كله شعير شيء جديدة تخت بدها هؤلاء فأنا نكفى إذا ناقى بيكون هذ النح كله عدم معي هذارك كله أهل السنة والجماعة كلارو نكتلثا نكتكو كنا نكتكو أولى خصصت له هني بيكون بدعجي هون أهل السنة والجماعة بوكونارو جاء كذا شرق هون أهل السنة والجماعة جاء Şiğni kets haolugin ama, jak a umumut hauni والاوراق اسكو تشا اوراق اس اي صلى الله عليه وسلم جديت كي كولين جديت ب عموم تصورين ها شاب وصى الله استن قران والسنة هنا تقابل بيد عيلة. السنة الأولى تعكسية معناه وجا بيدعة. إيش قاعد؟ نكت سنة بيد سام وتفع عكسية والجماعة تقابل فرقة جماعة جماعة أو جريئة هي عكس معناه وجا فرقة بيد الكلية. جماعة جامعة عوجة عندي لك أريخها. فرقة عوجة الكلية. وهو المقصود في الأحاديث التي ورد في لزوم الجماعة. المقصود هيكون مقصود قص تقول حديث في لزوم الجماعة ونهاية عن الت تفرق بين جماعة هتاتش هابين أوراقه في حديث منشغه أوراق في القاعدة لثلا ده صار وهذا الذي قصده ترجمان القرآن هابو جيل حق قص تجديد القرآن هو غبو فيروه عبد الله بن مسعود اليوم <سؤال> انا كنت قاعده جديده تفسير رحمه الله شيخه حصه السوق أن الهبخه عنهما في تفسير قولي قولي تبارك وتعالى ان شاء الله ستفسير بس الصبيره هقول لكم تفسير, تفسير شرحه لكم يوم تبيد وجوه وتسود وجوه قران ايهته يوم تبيد وجوه جدر هرمه وتسود انا عبدوا ابن عباس إذ أولوا يقمعونه قلا تبيد وجوه أهل السنة قلا كيامس بواته جدرا هو ما تحزب عدم قلا أهل السنة والجماعة و... وتسود وجوه أهل بدعة والفرق هؤلاء أهل بدعة جدرا هو ما شاء الله كيامس بوات هنش أولوا لماذا عقيدة السالف والسالع أولى باتباع شيد لا آه هالسلف الصالحين أورع عدم الخات نقلتين نقل بيش مستحق أورج جديد نقلتين الدين الغول الغض غض درج أورج مستحق أورج هني أقوله أنا عقيدة الصحيح هذا شقولني لا عقيدة صحيح حبيت أرى هي أساس هذا الدين حبينا تخرج وجي الهبي وكل ما يبنى على غير هذا أساس فما له هدم والانهيار هب إيشو أخير بوجيلة هاب توم بات إياه هب خود أراه هب كناجو ومن هذا نرى اهتمام النبي هندس من يتلبى كل اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب الأصحابه طيلة العمر هنشيء يتلبى كل جيل أوراقك هاب أجل بس ثاونين أوراق سكوتا كورج أني لقعد إيه هاد جديد بس وظل القرآن في مكة خود أني الخ القرآن ليش في مكة مكّا ده يتنزل ثلاثة عاما أتسأل إذا الحج السنة القرآن ليش إنه ده يتحدثون عن قضية هاد البيت فلؤلؤة إيشة لا تتغير خيزيز جهشون وهي قضية العقدة عقدة عقدة إيشة البيت فلؤلؤة وتوحيد الله تعالى وعبودية له الله است الله است أحلو أن الله استوى أن أورجس أنت إلا الحج سنا أورجس مكادو ما تهجرها بيلك سبعة التوحيد الله استوى يتأحلو أنا الله هي يتأحلو ومن أجلها وأه كان نبي صلى الله عليه وسلم فيما كتب لا يدعو إلا إليها ويُربى أصحابه إليها عليها ه هي... ه هي... هتخد هي... هي... هتفرق هي... لو أني لخ هسه عدم القيء حلو أني لهديتها وحتى ده زينيتها لا قرء أصحابها جيت أريد ألو أنيها شاي غوب شاي يقولوا الله تصورها لي شا الله تمت إجتثس إبادة ذرو اولك زمان ذرو على قريش اول عدمه و زمانه الله است ايمان حلو ام الله است رو الله است ايمان تول انا حقنا قد زباله بيجر شوت ابي محمدين اول الله سبحانه ده دنيا ودي حقنا قد كنا بيجر تشويد هي ايذك الله حس ام هي الله ودي اول برجلو انقول سنجني غزه خليف حوله الله است عباده هي Allah sibadet hayat cani, gaza cide ku kancha gikun, Allah't ager kuna, o no, وترجع أهمية دراسة العقيدة السلف الساله إلى أهمية تبيين العقيدة السافية. هب أتبصني ذكول خا هب عقيدة سحب أكيد تازخ ب هب عقيدة أتبصني وضرورة العمل الجاد في سبيل عودة الناس إليها هب هب شغله هيكو عمل هاي السكول نتليت هب أتبصني أصحاب الزوغيبوك هذا السلف الزوغيبوك أرى عاقيدة باتس عاقيدة عاقيدة عاقبو السن هايزة وتخليصه من الدلاله الفرقي واختلاف الجماعة هل خصار هايزة فقوري الثلاث هل جماعة جماعة الزلالة هاول جو دسان وهي أول ما يجب على دعاة ودوعة الله هايبو كيل خلت حدس بتأدى بجو دعوات هاول وعداما صدا نتاهم شدعواتها وقولوا شعادا عدا بوجو هالشاعيق قاصرة نفتقره عدم الحق المفترشيني أورج السو الله عليه وسلم ميسي الشجواة هيستت أتقنوا أروح الشجواة جات عدم الحق المفترشيني أورج أورج السو أورج ليش إن كلر كنا نقتصره أروح صريره أورج إذا خذوه عدم هو عدم وذا خذوه هو أكين أنا قاصرة عدم تأدي الإمام أورج السو واحد ليش أنا حق المفترشيني نكتجد عدونا بيش متجد عدلها ودعواتها ولا عدم أزكى هل شاعي هب جو بيت هنا عدم زى نقطع بقينا بيت على فوق قينا فتنة دينا شو؟ نكتش شو؟ شيك هولي كنا تدا بده هولي كنا أهل السنة دي كلاره ااا شاعذة هبول جو بيخو نتدا نتلت أوضة فتنة هاوجيل الشيء اللي جاوجيل غوستا فتنة هيجو دود حق جو الله سي عسى تزلقة نتلت بهذار وشي على الله سعى على سلطة زي شيء أشد من القتل أو الله سعى في اتنا كتاك ده كلش يقولك وشأيا ده سكي شيء شرك كجيل معنا شرك عدم تو بدعة تو خسر نقاط عدم قيتن شيء قاعي ركش وفتناكم شيء زي نتلت أدري كوارو نتلت سحب بسكورا بيتكم نصيحة هيسكورة السنة والجماعة Lagardızlıklım, nitelikle nasihat hile, Je qu'on nous dit qu'on nous dit que si mèche nous squat et chaise je retire nous je c'est qu'on nous dit que si mèche on va pouvoir dire lorsqu'la digite il m'a dit rockma et dit que أنتِ فالعقيدة على منهج السلف هب عقيدة هب سلف نختاره لها مميزات هتقول جا بتقرأ الجل والخصائص خاصة جا خا تبين قيمة تقيمة بيانها بولها وضرورته تماسك فيها نكش هلا هج كنت ومن أهم هذه المميزات هنشي هني بتأبق لجذب النتسبينو جو نشنجو أتلقى أخا أول نتؤسس سبيل وحيد للخلاص من التفرد والتحزب هبجيلت أتصلي كتب لو خجلت واحد شنو خا هذا خصاره له بالله دستنيت دس خصاره له وتوحيد صفوف المسلمين شله لجيذ تشوليزايزي مو تخليت قيد انا تشوليزايزي كين ندي بصوره تشوليزايزي ني تشاكيتو بارو ريقي زي اذا تحزكو تشوليه شي الله <سؤال> الله <سؤال> بصور او عن Ağlın zayıfıyla, cinsiyet davetlere adamı gidi, kısmetim, kısmı, her şeyi Hak ajöldü tek onu bo. Ziyi ziyöldü misal var ya ama şey şu tzedir adı ki baba olarak kudur şöyle asedi bietuna. Hak ajö paraya acıa taled tzedir ata. Ni dikiyin atkut هل هي أهل السنة والجماعة كين شاعر وقال؟ هل هي لغة؟ هل هي قواريني تلك قواريني تلك الله تعالى وهدي نبيه هبوك إن دلقاء الله سلوح لقاء ورقة سنوك صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رعيل الأول صحابة الكرام جاء جدت وقرة أصحاب زبق وقرة وتجمعوا على <تصفيق> غيرها هتوم بتأذ دعني كولخا مسيره ما نشأ نشاهدوه اليوم من الحال المسلمين جاء ان تدب به كولخا بسر بعزل التفرق رت رتري <تصفيق> وتنازع دعابات تتساق <تصفيق> وال والاخفاء صبروال نوداش ابو على غيرنا جو ان تدب به كولخا هتوم Su, kiri sunu bu sıraya, sure. hel tümbatiyade. Lütfen yazı ki, daba diki, dandikungu da, le dinine kaşra أناش اللهس أولوجو وَمَن يُشَقِّقِ الرَّسُولَ شُوَّشِ يَسُوبُ نِجِي الله أورجس خليثي هون من بعد ما تبين لهم الهدا هذي حق النخب بيانها بمقدو ويتبع غير السبيل المؤمنين مؤمن زبزجور النخب أصلا هلج بمقدو نوله ما تولى هلج تولى الجذرو الجذرة ونسله جهنم هذي تولى الجذرة جراحة له وساءت مصيره جند البص البك هلا خاني تد أولوها الله حق نكج نكج نك نكلوا عن سماحة كل نكلوا الله تافير <تصفيق> كذي الله سأولوهو هي الخاء توحد وت صفوف الم الصفوف المسلمين وتجمعوا كلمتهم على الح على الحق وفي الحق نتدرب جوابها وللا إذا كلمة خالح. حق جوات حق جوات الحقيقة لأنها استجابة لقول الله تبارك وتعالى هب جل الله السميع جوابها به الله سأولك له واعتمد بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نجد سجدين نخويلة أب فار حديث في ناس ولا كفر ركو هني هني كتير بسرعة بس الوقت خالد إذا جاونا نه تقول إذا جا هيجو الله سجوابها يعني جو كلا اللهس أولك دواء حتى سمو بحب لله بيت الله سجوابها بيعنجو خال من أهم أسباب الاختلاف المسلمين بشúng بقارنوا غو غصربا بدهو توا خلاف كارز هبابة مرجيلة اختلاف في مناهجهم هذو النغمة رثية لكتلكم النساء وعدد المصادر التلقي عندهم بغضو بصل بتجي كوش بصل مستار أو بصل بق بق في عقيدة وتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة إلى هنشوف بوسلة عقيدة سوذي سوس توحيد الأمة أمة تتو توحيد ومسطريهم هذول بوسلة الله توعي جخاب وتوحيد ومسطر وبوسلة كلش بابوي كله في عقيدة عقيدة جاني جخاب وتلقي سبب سبب بوسلة مهم لتوحيد الأمة هبوا جيلك أرثوا كما تحقق في صدرها الأول غب أسحده وتسيله الغزو عدين حث على عدين خاء ودين بؤر عدين ثالثا سأل إنها تربط المسلم مباشرة بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هل توكنه أول بسبا الله استيقنك نهاولنا أول جستيق <تصفيق> وبيحبهما هكيا جروت يزروت يزدروت لخنتباج إن يخلكها وتعذيبهما هكأد عن هيا الطريقة وعدم فقد من بين يدي الله ورسوله الله أورج الله أورجة الله أورج أورج هل دستن تلاخون كيش قنو إني هل دست ذلك لأن عقيدة السلف هبقي بيدخ سلف العقيدة من انها إنها سهلة ميسرة وجلة واضحة هاي بقولها بهاي واضحة وجبو جها هني جاني جهش عن تعقيد وتحريف النصوص وبيجدين يتركجود ونري هني جاني ا سريت هذه نصوص او او حديثه باق الرخه في السور هي جاني بيتش وبدي ونله ان الله اس قال الله تعالى إنما المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله حقكم مميزا برجلا الله است إيمان فله الله الس أورج استجيمان فله ثم لم يرتابوا تنجهزش شنجب قرية بوقنر الخ شكت شنجبوقنر واجاهدو هزج جهاد بأموالهم جندرجوبوس سيرنجي وأنفوسهم جندرجونفوزرنجي في سبيل الله الله الس نفقة وأولئك هم الصادقون هالرجلا جدته ربيدريد بقول عدم جديد سترون قدر جديد وحول عدم الهلوجلة شو أبلي إنها من أعظم الأسباب القرب من الله هالوجيلة بالشمنق ديال بس هببخه الله أسنى العجلة والفوز بردوانه سبحانه وتعالى هب برهنت الجفا الله رزقك وهذه المميزات والسمات ثابتة لأهل السنة والجماعة. حبجيل خبت أباك، كتتوجير ذبت أباك خرجوا من كتري ترخى، سجف القادة سجبت خرجوا. شرع أهل السنة والجماعة أو العدمة شرع خبوزي وغزو، قاعد خا غزو خادج أديك غزو دار جيل خا. هل جي, خي... هل جي, جي في هل زمان جي. بعد جي شين نجود هل رات ونريلة جاو خيسار إب حتى نوك يكون حتى نختاره نشعر بهم. إذا كنا نتاجي هذا النوخ كزخة حتى نوك يكون هذا نوك يكون الكلية. الله استغفرك تاجي هذا النوخ كله الكلية. عدنان هب استانج بيجي ذي والحمد لله رب العالمين.